إنكم إذن مثلهم هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقوله هنا فلا تقعدوا معهم لم يبين فيه حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم ولكنه بينه في الأنعام بقوله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في معنى هذه الآية أوجه للعلماء منها أن المعنى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه ويشهد له قوله في أول الآية فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين الآية وهو ظاهر قال ابن عطية وبه قال جميع أهل التأويل كما نقله عنه القرطبي وضعفه ابن العربي زاعما أن آخر الآية غير مردود إلى أولها ومنها أن المراد بأنه لا يجعل لهم على المؤمنين سبيلا يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه قال وإني سألت ربي الا يهلك أمتي بسنة بعام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن الله قد أعطاني لامتي ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا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 إلى غير ذلك من الآيات ومنها أن المعنى أنه لا يجعل لهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال ابن العربي وهذا نفيس جدا وهو راجع في المعنى إلى الأول لأنهم منصورون لو أطاعوا والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين ومنها أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعا فإن وجد فهو بخلاف الشرع ومنها أن المراد بالسبيل الحجة أي ولن يجعل لهم عليهم حجة ويبينه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون اليها في كسل ورياء ولا يذكرون الله فيها الا قليلا ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاه قوله تعالى ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا الآية وقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الايه ويفهم من مفهوم مخالفه هذه الايات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عياذا بالله تعالى وذكر في موضع آخر أن ال فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب وهو قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وذكر في موضع آخر أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين وهو قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان وقراءتان سبعيتان قوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك الآية لم يبين هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلها ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قوله تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت الآية لم يبين هنا هل امتدلوا هذا الأمر فتركوا العدوان في السبت أو لا؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتذلو وأنهم اعتدوا في السبت، كقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية، وقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذا يعدون في السبت الآية. قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما لم يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة وأنها جاءت بولد لغير رشد في زعمهم الباطل لعنهم الله وذلك في قوله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يعنون ارتكاب الفاحشة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية أيزانية، فكيف تفجرين ووالداك ليس كذلك وفي القصة أنهم رموها بيوسف النجار وكان من الصالحين والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآية لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب ظلمهم ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الآية لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على سنة الرسل ولكنه بينها في سورة طه بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وأشار لها في سورة القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين استمع الكريم نكتفي بهذا القدر ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته